لو لم يرق لقلبي عراق الود ي لما تركت من تحبه ي أ ت ي ك ع ل م ي أ ن الدنيا يوم لك ويوم عليك كم حن ق ل م ا بكتابته على جداره لاسمك أ ن ت كم بكت ي و ن ي قبل أ ن ت أ ت ي أ ن ت اعدني ت أ خ ر رسلي أ ب ا ما لا يختار الا أ ن ت لما قلت لو أ خ ت ر ت غيري بل ا ل ح ظ والقدر أ ت ى بك او ب ي ت ي هل ع ن د ت ما في فؤادي يجري كانت دهر ع ي و ن ضيفا لثنايا صفحاتي كتبتها أ ن ت أ ل م ت و ا ح د ي يا من وددت كيف, كيف لا يهتم بها قلبي ربما كانت هي أ م ي ت ي ومن ي د ي ي ربما ت ك و ل ي ن ا ن ت ع ا ش ق ت مستعار في اعلى ا ل و ا د ه مكتوب اسمك فيها أ ن ت كيف لا يهتم قلبي ل و ا ح د ة سواك انتي ا ع ت ذ ر ت و أ ع ت ذ ر ت لم يكن ق ص د ي احرار اه اه لو ع ل م ي يا ح ب ي ب ي لا غيرك ن س ك ن ي ليس ل ي ليس لي وطن ولا م و ن غيرك أ ن ت ليس لي عاشقه لي و ن ت وليس لي حبي بعدك أ ن ت لا زلت ذاك العاشق ا ل ش ر ي لازلت ذاك العاشق الشقي المعلق ا ل متعلمه بحبل وريدك انت ي ن و قدئت حبل رحم حبنا وانت ح ر ك اسعار عند قدميك حبك يا م أ ا ت س ا ه لا ت ش ع ر قلوب الدنيا غير قلبي سيدتي الحب عندي ليس يومي ل أ ج ل يومي وليس موعدني ورمتني يومي و ل ل ث ا ن ي ا ل أ ر ا ء بل ا ل ح ي ا ة كلها حب سيدتي أ س ك ر ن ي ادمان ا ن ت ب ا ر ك كل مسار لك ل لحظه و ف ي ك ل ح ي ن سيدتي م ا كمل وجودي هنا اذا بوجودك خلف نفيتي زجاجتي يجب أماني ا ل م ا ن أ ن ت أ م ن ي ك ك بها و أ ن ا اميتك السريه سيدتي أ ق ر أ ت ع ن ل ب غ ي ر 殿 يتها شامله بلسانه سوف ا ق ف ي فيك ابتليتي من م ر ي ت ي وجدت فيك لبنتي وجدت فيك سارتي ووجهت لك احتمالاتي هل أ ن ت من ضار لبنتي أ م ص ا ر ت من قافيتي ف ا ل ق ب ا ي ل بشجستي تحتمي